خالدين فيها باذن ربه はい。Uh, hey. イたちのお話 شجره طيبه اصلها ثابت و ك ر ه ا في السماء ويضرب الله الامثال للناس لعلهم 何て言うんですか 「いいよく見とんでもない」 Yeah. وحلوا لله ان زادا ع ض ل عن سبيلك كن تمتعوا فان محيره ك م لنا O que é que você está falando? O que é que você está falando? I am. God. الله الذي خلق السماوات والارض اسماء ل الله ا ل ح س ض ى 「そしてあたはあな وشقر لكم الكل ا كبتجزيه البحر بامرك طار لكم الكل ق ل تجري في البحر ب <تصفيق> موسوعه ا ل ن ا ب ل س م س و ع ل و م ر ل ا س ل ا ي ن وسخر لكم الليل والنهار ك م م و إ و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه م و ل و ع ه النابلسي ه للعلوم ا ل ا س ل ا م ي و َ إ ِ ذ ْ قال ََ إ ابراهيم َُ ربج ََِّ ع َ ل ْ ه َ ذا ا ل َ ل د ا ِ ن َ ا <تصفيق> 「ありがとうございます」 فانهن إن اغللن كثيرا من النادي فمن تبعني فانهن 「私の名前は私の名前は فاذا بيتك المحرم ربنا اذ يقيم وارزقهم و موسوعه ن ا ت ل ع ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه FIN-